بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 اننا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعياها اذنا وعيا فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة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 هي والملك على ارجائها والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم عيد ثمانيه وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعرضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَمَن मामख किचा बहू बि अमीनी फोल फी आ कीचा बहू बि अमीनी फोल फैकूल उमुकर उन في حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم بما اسلفتم في الايام الخاليه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 كعن مي سلطان يا خذوه فغللوا ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكو ان هُوَ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٍ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليل لما تذكرون تنزل من رب العالمين تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل लखज़ नीनु विल्यमी ल खज़न मीन हुमी सुलकान मीनुलवीन समी खुमी न ही अनु हज़ीन वई انه لتذكره للمتقين واننا نعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق يقين